ولا لنا من زال العالم back then. مش رو أضخم لنا مش رانا مش ما لنا منا يا روضة الهادي وصاحبي والبقية يا روضة الهادي الشافيع يا روضة الهادي الشافع وصاحبيه والبقية يا روضة الهادي الشافع وصاحبيه نحن الجامع زيارة لنبينا Altyazı طيب باللقاء يا عين قرئ اعيونا يا نفس طيب باللقاء يا عين قرئ اعيونا يا نفس طيب باللقاء hatlana wshra zal wa zal مش را